يا عاشق المصطفى بشر بني للمنى يا عاشق المصطفى بشر بني للمنى قنتر قن كن سوف سوف الصفا وطاب وفد الهنا كن تركو ك سوفا وطاب وفد الهنا يا عاشق القلب مصطفى ابشر مصطفى بشر بنيل المنى قد راق كاس الصفاء الصفاء وطاب وفد الهنى قد راق ك ك س ص ف وطاب افدل هلا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى في وجهه شمس الهدى نور الج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 Oha lëvizin në lëpë kontadër në konto kontadër në konto andal shir bilayl almunan wandara qon sa sof sof sof sof wa qaba wa btul hana wandara qon sa sof sof sof wa qaba wa btul shamsul hudan nurul jamali badat min wajhi shamsul hudan min wajhi shamsul hudan طوبى دوات دولهنا يا عاشق المصطفى ابشر بنيلى dor el hana poh elzi bil inqa qan fadalamma tanqa poh elzi bil inqa qan fadalamma tanqa qan fadalamma tanqa يا عاشق المصطفى ابشر بي دليل المنى يا عاشق المصطفى ابشر بي دليل المنى بندر قفص الصفا الصفا خصا